لَا هِيَ تَنقُلُبُهُمْ وَأَسِرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوهُم ۗ إلا بشر مثلكم بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وأنتم ۖ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاع فليأتنا بِآيَةٍ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَ اسْقَرُّ لَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا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 صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعسلون